بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعدا من سلم من اداهم واقتفى اثرهم يوم الدين بجاه جودي احفام رسول الله ونحن في الدرس الماضي عنده مجيبات الغسل ونذكركم من شاء الله مجيبات الغسل أي ما يجب منه الغسل حالات التي إذا أصابتك واجب عليك الغسل كنا بخلاف الوضوذ الوضوذ تطنع تتوضع إذا أردت في على شيء لا يستغرح إلا بالوضوح تنقل أنت انتقذت الوضوح أصغر العصر أصغر تحت الجدر هذا. لكن إذا تخفزت من حادث وطبتي ستبقى على الوضوح أحسن ولكن الغسل يجب على الفور لا يجب بخيره إلا لعذر أو قهر المرأة إذا انقطع حيظها واجب عليها الغذج فورا ونحن تحدثون بالفور أن أقول فور في حال انقطاعها لا الفور هو أن يباعد حال انقطاع ذنها وزمن الغذج بزمن تفوتها صلاتين المهم أن الذي تحقق هو أنها تبادر إلى الغسل فهل يجب الغسل لإقامة الصلاة أم لرفع الحدث الأكبر طبعا لرفع الحدث الأكبر فتحدنا كل مجيبه حيض نفادي الحيض النفادي حكمهما واحد وذا مقتصن بالمساء دون الرجال يعني ممكن يقول أرجل هذا من الأحكام الطهارة عند النساء وذلك ورد فيها الأحاديث جمى أغلبها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها وعن حفصة رضي الله تعالى عن أرضها وغيرهن من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجيبه حيث نفاس إنذاذ نغيب كامرة بفرج إسجاد وسبق تحدثنا عن الميديك إذا خرج رفضه وجب على أهله أن يصل الآن سأل وحدا ما يصنعه هو الكاثر إذا أسلم الكاثر إذا أسلم وجب عليه الغسر والمسلم إذا كفر ثم رجع ها؟ والمسلم إذا كفر ثم رجع إذا صدع الإسلام ثم رجع الإسلام فإذا رجع الإسلام وجب عليه الغسل مطلقا بعضهم قال الغسل هنا مناطف النذب لكن الذي حققه العلم مثله كلاهما الكافر الذي دخل في الإسلام ارتداء يجب عليه الغسل يجب عليه الغسل والوضوء نشفناها والشك في حدث كفره من كفر ويجب عليه الغسل يرفع الغسل يرفعه يرفعه عنده ما كان مثال بسم به من أثبات الكفر ولكن نقول الكفر ناقض للوضوء الأصغر الأكبر معه لذلك فكره الإمام بن عاش رحمة العظم ناقض وضوء يعني ناقض ومجرد أن يكفر الرجل انتقض وضوءه وهناك سر عجيب جدا أن يجمع الكفر مع غن ناوخض يعني الكافر خرج من الطهرة كان طاهرا ثم خرج من الطهرة والخروج من الطهرة خرج عن أصل الفترة فيه. كل من خرج عن أصل الفترة خرج عنه السماء وإنما تعلق بهذه الطهرة والإنقاء والنظافات المسلللوا الفترة خمس قال بالأبو سبع وإن أبو إثنى عشر سمي الفترة بقيم الأظافية وقص الشارب وندكل القط وغير ذلك هذا قص الشارب ماشي نحوه ها كقص قص من هناك ها قص قص شويه ها ان شاء الله هادشي مش, مش بزاف مقصوش شويه هذا شوية من جانب طرف تشديك الزغبه ما تخسوش وهذا يضر بصحه الانسان ويقال ان كذا في الطب قال الناظم رحمه الله تعالى والأولان منع الوطأ إذا غسل ولا حرام قرآن جال كيف ترعنا الحيض النفا الأولان الأولان عن الوطأ إلى حين الغسل يعني الحيض النفا يمنع الوطأ لا يجوز للرجل أن يضع زوجته إذا كان حقا أو نفتها لا يجب نقول بموافق أن تحدث عن الوطء و هذا عن المداعبة النساء قد كل شيء بينه النكاح يمنع الوطء اي الحيض والنفاس يمنع الوطء هذا اولا اولا والاخيرا شكون شنو هما وهو الجماع و والإمزل. الجماع والاذن اذا غادرت الكاميرا لا ثواني منع؟, منع كراءة القرآن منع كراءة القرآن فضلاً عن نفس المصحف فضلاً جنوب, جنوب لا يقرأوا القرآن ولا يمث المصحف الحائط ذكر أهل العلم لها حالات فجوزوا لها جوزوا لها قراءة القرآن وجوزوا لها أنت نفس المصحف ولكن بحائط علاجة لأن الحفظة لا تنقفع لفورتها ليس كذلك الجنوبة تحصل وترتفع في دقيقة أو دقيقة يعني لا يحدها الزمن وفي قيلة الزمن فإذلك لم يجود شرع للجنوب أن يقرأ القرآن أو أن يمشت المصحف وسحدث العظم عن دهور المسجد تحدد العظم عندكم المسجد أن يجنزل عندكم المسجد أن قبل أن يمكث في فهذا باتفاق لا يفيد ولكن أن يمر مرا فقد ورد فيه كلام قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مررت في المسجد وكانت جنوبا. قال العظم أن كانت حائضا وقفت بجنبة هنا جنبة الضغارة وقفتها الحية وقفتها الحية وقفت لها لأن المرأة الحيانة تضطر إلى تئوة قدام الحيضة الظلام يوما لا يمكن أن نقول انقاطع عن القراءة وانقاطع عن كذا وهذا انقاطعات عن الصلاة بعضهم قال عدم جواز قراءة القرآن الحائب من عدم جواز صلاةها قل الله هذا مقام هذا مقام مقام الصلاة هنا ربما يكون للمرابعة وهذا في قرم ومقام الصلاة هذا مقام التوجه والوقوف بين يدي الله صبرك وتعالى عن عمو قد الآخرة وهو الإنزال الجمع ينعاني القرآن ينعاني قراء القرآن ومسجد المصحف وماذا كره أهل الأيام ذلك نجعو إليه عاوشك بي <تصفيق> <تصفيق> مصنف يخور مصنف علي قرآن جال ونعم قرآن حل سننغه الصوره بعد الوقيات بعد ما بعد الوقيات وكلهما بسمه فاتحه قران الجامع بمعنى واضح وحلا محلى باساليب الباء وكلهما صنوه فولا منى الوطاء الى و الى قران حلا قلنا الاولاني ابن عابي الغصاء الى هو المرأة إذا مقاطعت حيضتها وجرت عليها الصالح فمقاطعت حيضتها في قبل الظهر بعشر دقائق مقاطعت حيضتها قبل الظهر بعشر دقائق ثم أزان الظهر هل يجب عليها تصليقون؟ نعم يجب عليها تصليق فإذا تأخرت عن غصبه الغصب من الحيضة حتى مر من الظهر ساعة أو ساعتين ثم أتثنت هل تقضي مفتها من الضمري؟ نعم تقضي مفتها من الضمري إذن يجب عليها الصلاة بالانقطاع ويجوز الوطن بالغسل وليس بالانقطاع إذن قفع الدام الحيض من المرأة فيه. هل يجب أن يطأها قبل أن تقتل؟ لا لا يجب أن يطأها قبل أن تقتل إذن الذي يمنعه الوطن يمنعه الحيض إلى حد الغسل حتى تنتهي المرأة فإذا لم تغتسل مونيا حتى يظهرن وفي القراءة حتى يظهرن وبينهما تركون دقيق حتى يظهر أن ينقاطع عنهن الحالة وحتى يظهرن يغتسلن والاقتساب يكون من اتصاع الحالة جيد؟ وكل مسجدا وتهول اقتساب مثل مبوئك ولم تعد مول والكل مسجدا وسبو افتكار بدون مؤيكا ولم يعدوا <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يلعبوا الا الحي قال بعضهم يعذب مثلا الحائط تقراوا القران فاذا وصلت الى آيتي فيها تجدى تجدى السلية ومثلا عندما ينسل عن ذلك إذا وصلت إلى آيتي فيها تجدى هل تجد الحائد وهل تقرأ القرآن هل تقرأه من تجدها أو برث بشحائي كثير أو في واحد مزاع قدامه وذي تقرأ منه يعينها وصلت إلى آيتي فيها السلية يمنع السجود يمنع سجود التلاوة والسجود عدد السجدات عندنا في مصحف في القرآن الكريم كم سنة 11 11 <تصفيق> على من هذه الإمام ماني وعلى المزاهب الأخرى عدوها إلى 15 قال الناضي رحمة الله عليه وبخمس عشرة موضع سجد وللفقها خلاف النجم خلاف النجم وثاني وثاني حج خلاف النجم وثاني حج وآخر فجرها عند بعضهم يُعزال النعمان آخر فجرها هي آخر صورة إقرأ سجر يعني أول صور ما سجر الصور آخر صورة إقرأ حينما نقرأ أوقات الله تبارك وتعالى وسجد واقتل الإمام مالك لم يجد السجود هناش وغيره سجد غيره سجد وفي سورة نجم فسبح بحمد الله وعبده ايضا عندهم فيها خلاف بعضهم تجد وبعضهم لم يجد وفي سوره الحج سجدتان واحده في اول الصوره راها في الاخر هي التي فيها خلاف قال اخر ساري الحج ثاني حجين هي السجدة الثانية في سورة الحج المهم ان تجد تلاوه سنة شرعية ثابتت عن رسول الله في شرعها عليهم إذا سجد الإمام سواحد يقرأ بالجلس والنبي يستمعون فوصل إلى موضع إسجد إسجد معاهم إذا قرأوا جماعة في حق كراءة حج ووصلوا موضع إسجد فتجد الإمام تبعوا نحن وخا يقبء انه المذهب ديالو ما يلا يتجده هناك الذهب لم يوجبه ولم تقول الذهب ديالو راه ممنوع في الجنه تقول لك هنا يا ماشي تجلس منك بالجنب بالصراعه تالينا تالينا واحد الناس كاملين تبقيتي بوحدك غير هذا انا يا الحق هذا من لذلك أن واحد الصحابي شاهدت المنى توصل اقرأ القرآن فوصل إلى مباعث جزتين فتجهدت الأشجار والأحجار عراق المنى فلما كان الغجة النساطنا فقال له رسول الله أنا رأي شفت لأبن الله كيف شك فوصلت إلى مباعث لني فتجد الشجار والحزار والكثير قال له انه وهل تجدت انت معها؟ انت تسجدت معها في الأشجار قال له لا قال له ويحاكم سنجدت الأشجار والأحزار والكثير هذا ما يحاكموا ما نعنى معنى هات محاكمتنا في أن شيء حاجة عنده بقينا أكثر حال مثلك يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن شيء واحد قدرشتنا للأعطلم ويزوك حديث تقول له في فيك أنت وليس في المعارف معناه دارك عندك شيء غموض قد تكذوله بشتوفه على صورة بهالحق قال من رأى أنه عوارا فالعوار فيه مو ومن رأى أعراجا فالعراج فيه مو فإذا رأاه كما هو أنه قد صفى سريرا أعلم أنه قد صفى سريرا أقول يسأ الله أنه سنائز شرط الأبيات مع أجلة أحكامها والأولان من موذبات الغسل وهما الحلق والنفاق منع وضع الزوج لزوجته إلى أن تطهر منهما وتطهر وجالك لقول الله عز وجل ويذألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتذلوا النفاء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث الله إن الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين نعم وفي الآية الأخيرة إن الله يحب الثوابين ويحب الثوابين سيتأود سيتأود إنه أطلق من توطأ فأحسن وهو أهو. ثم قال اشهدوا أن لا إلي الله اشهدوا أن محمد رسول الله بعض قال بعضهم تقلقوا لا قال سهدوا الله إلي الله اللهم اجعلني التوابين واجعلني من المتطحرين واجعلني من عبادك الصالحين قال إلا وفتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي من يشاء ولحديث أنف رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إلى حافظ مرح فيهم لم يؤاتلوها ولم يجارعوها في البيوت سبق البنكور ضمن السرط الماضي هذا مسألة اليهود إلى حد إذا حابت المرأة ما يكلوا معاها ما يشربوا معاها ما تخلوات عكسة شيء بالفعل فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض إلى آخر <أه> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح ربما لي فرحتها وهي الله يحب وهي جوازه ان اقترب الرجاله من زوجته وانت كانت سعيده كل شيء الا ان يطاقها الا ان ينطاقها وعن في رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه فقال لا لا لا هذه بزد شبك عفوهان ذا الشبكة عندي درس شبكة قالوا احنا ما كنا اعرفه كان كانوا يطاقونا الزوجات إذ اما همنا حي نعم أغلبون لا تتغريبون لا تتغريبون دينا... لا تتغريبون لا تتغريبون لا تتغريبون إنما كي قلتوش في الحلقة لازلت شماش لينكورة فايزين ضد وشي تصطط وعن العزات رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألكت حولت رحلي بارحة فأنزلت هذه الآلة نساؤكم حرق لكم فاتوا حرق لكم يقول أقبل وأدبر واتقب ربرا وحيظة فإذا اختسلت من الحيض فشو قتل أنصر حوالها من الحيض والنفاة حلت له فإذا اختسلت أي ما زوجته من الحيض والنفاة يوكد هنا مقهده إلى غسله يعني لا تحل له في الوصيح إذا أن يبدو لا, لا ترتفعهم حيو لترتفعهم عمنا أخرج ابن جرير وابن المنجر وابن والنحاس في ناسخه والبيهقي عن معذاف رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا تطهرن قال بالماء وقال مجاهد إذا اغتفن ولا تحل لدوجها حتى ترتفع قوله ولا خراني قرآن الجلاء أي أن المذكورين آخرا ما مغيبوا عن حشفة وإنذان الملي يمنعان سلاوة القرآن لحديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني لأن <تصفيق> يعني لا يحجبه عن القرآن شيء ما يحجبه عن القرآن يعني معناه إلا الجنابة عن الكرآن وعن أبي غالب أي... كان يسري كان يسرعون لذلك ثلاثة الأشياء التي لا تؤخر منهم الجنبة إذا حضرت يرفح إذا نتقل من السنة من السنة إن غزلة إذا وطأ دوجته بالليل فليقتفل بالليل أفضل لكن إنما على جنبة جزلهم لكن قال أن يقتفل بالليل أفضل فإذا أراد معاومة كان عن كان له انشك كما قدم لي صوابته لم يبتسي سبيه على الاقل فليتوضا عن اقامه وعن ابي غريق الهمذاني قال كنا مع علي رضي الله عنه في الرحله فخرج الي اكثر رحله فوالله ما ادري ابولا تحدث ام غائب ثم جاء فدع بكوز ماء فاضلتنا قبل ثم قبضه ماء اليه ثم قرأ صدرا من القران ثم قال اترأوا القرآن ما لم يصف أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا بمعنى أننا فأسلنا حينما أحدث قبل أن يتوضع قرأ القرآن قبل أن يتوضع قرأ فقال لهم اقرأوا القرآن يعني يعلمهم أن انتقاضوا الأصغار لا يبنعوا ما يقرأ القرآن لكن لا قال إلا جنابنا وفهم من قوله والأولان أن الحائض والنفاس لا ينعان من قراءة القرآن ما دام على الضرأة وذلك لأنها لا يمكنها رفع الحدث في هذه الحالة أو لأن الحائض والنفتاء بطول مدة قطاعهما عن القراءة يخشى أن يتفلت منهما ما حفظاه وفي ذلك مشقة عليهما وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ونعمة الرصة من عالمنا وقوله ولا وَلَا خَرَانِ وَهُمَ الْإِنْزَالُ وَمَغِيْبُ الْحَفَشَةِ حَشَفَةً لا عن الجماعة مرة أخرى وقبل الاقتفال كما هو مفهوم من قول الناظم رحمه الله وأما مسر المصحف فيجب له الوضوء لورود النهي عن مستهي من غير طهارة وذلك لحديث أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حز مرسلاً أنه قد أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن يمس القرآن إلا طاهر وهذا فيها مسألة بيانه لا يمس القرآن لا طاهر حملها على الإسلام طاهر قد بعضهم قد الإسلام لا يمسه كافر لا يمسه كافر وهذا المسألة فيها قول كثير هل لا يجوز المسحف إذا لم تكن متوضعا هذا في قوم كثير النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة تنسيل المقوق وإلى غرق وإلى كسرة وفيها البسملة والبسملة فيه الأم والصالح وفيها اسم الله تبارك وتعالى للمحمد رسول الله وفي هذا في الله الرحمن الرحيم فأرسل أرسلها إلي. طبعاً فيمس منها جمبارقة وفيها كلام رفيها وفيها إسم الله تبارق وهم كفار فستدل أهل العلمي على أن إرسال إجراء من القرآن من أجل الدعوة الجائعة وهل يجد الكاثر أن يمس المصحف الكاثر أردت أن تدعوه الإسلام والشهدين تعطيدوا المصحف الشقرا فيه بشتماع عنه. هذه أيضاً فيها, فيها نتائل أهدر فيها العلماء يعني باش نتقفوا لها فسادس قضيه لكن احترام من المسلم لكلام الله من الافضل له اذا اراد ان يمس المصحف فليتوضا في واحد اhref شوط لا تطش ستكون عليه مشقه فقال دعوا لهم مس لا يجب له الوضوء ولكن يندب له, له اي هذا النهي ليس نهي تحريم فلي جاء ليس نهي تحريم انقصوا ذي وضوء ليس له يا تحريم معنى اذا مس المسحف وهو غير متطبع لا حرم ولكن ماذا ورد من وردت النصوص فليتفق الانسان بذلك لان حنا الان كنبقوا واحد المشقه وواحد الدردن كيقرا, كيقرأ وهو غير متطبع ووسط قسم قال الاستاذ يشد القران بيدي صح مسائل اشتغلت فيها اهل العلم وذكروها ان شاء الله حنا يعطي القران إنسان بالله يرضي إنسان المصحف الضربية لفلسان يكون ستين يكون مفوض بذلك إذا بغير قرار مثلا يجد الأجزاء مجزاء من أفضل مجزاء في الحالة هذه فيها شويةية التغطية لكن المصحف كاملا من أحسن ومن أفضل له أن يتوضع من الأفضل له أن يتوضع يلقى إذا نستهى وغير متوضع العلماء عندما قوة وقال الحافظ منذ أفضل بر وكتاب عمر بن حز قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإستاذ الواحد المتقف وأزمع تقهاء الأنصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر وقال لا خلاف في إرصال هذا الحديث وقاله من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل سية معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرات يستغنى بها في شهرتها عن اثبات انه احب المتواضع في نجيئه بسرقه الناس له بالقبول ولعز من بل النون بالحادث الذي وقعت في بن عمر القصه التي وقعت في بن عمر مع اختي حنانات عند عند صحيفه في صور الطاها فعرض قبل سن بن عمر فقلت حتى تتوسع قالوا لا، لم تجد له أن ان مست مست ما كتبه القران وهو بعباره المحافظ انه صح ما كانش في حتى يتوذا هذا كان كافرا فتخصف عليكم هذا اوله هذا هو نفو. لا ينسوا الى المصهره حكم دخول المسجد لمن تقدم <تصفيق> ذكره <تصفيق> الاربع الحائط والنقس ومن غاب كمرته والذي انزلها نعم أشار الناظر رحمه الله تعالى إلا أن كل من الحيب والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع دخول المجد وهو الذي عبره بقوله والكل مجد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أخامه شارعة في المجد فقال وجبوا هذه البنوت عن المجد فإني لا أحل المجد لحائز ولا لجنب نعم ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وحائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نئذ في المسجد يجني لها رأسة وهي في حذرتها فترجله وهي حائض قال, قال الحافظ وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد والصحيح أن هذه الموجبات تمنع المكتاء لا لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابل سبيره حتى تقتفلوه إذن هذه ها القضية كله أن عائشة رفض الله تعالى عنه أرباحه كانت ترجل شعار مصري فأدخل رأسه إلى حزراته ترجل في الداخل لأن قضية أن ترجل هو او أو تقل وترجل الشعار من بمعنى أن تمكثا بعض الوقت في المسجد فمنعنا الله الله لهؤلاء أن يمكثوا في المسجد كما سبقا من فنكث وأما المرور،, المرور, به، المرور فقد ورجت به رخصة لأن ربما يدخلها عن عائشة ربما يدخلها عن عائشة حينما مرن لكن هذا المرور كان من عائشة انصرار بأن باب بيتها كان كذا باب بيتها كان كذا وقال وجهوا بياتكم معنى لا تجعلوا هنفتكم تضطروا مضطرين إلى أن تفعلوا هذه الأشياء عناش احترام للمسجد وصيانة لحظة المسجدين لن يدخلوا إلى الطاهر عدد على الأقل وحد ما يجيء مجنو من بيت الله صبرك وتحظوا فيه ممتسر وسأخلوا في ثان ولم تعدموا لأن التهوة في الاغتسال كالتهوة في الوضوء إلا في صورة واحدة وهي أن من فرك لمعثل من رسله نعم و همي فرصح قدام بعد ذكرهات المعنى <تصفيق> <تصفيق> أعلن انتقائي البيتين الثاني الثاني الآن تحدثنا عن الوضوء وعن الغسل هذا تغربائيا الآن إذا مع المشلمة الإسلام هل ضيق على المسلمين لا الإسلام منه هل تسقط الصلاة بالإنبان الماء لا لعبادة كلها تسقط إلا عبادة فيه. عبادة التوخي بالاعتقاد قد سقطوا في التنفذ إذا كنت مكرها كما حصل لعمار بن ياسع بن أجله نزل قولا طوالق العرب إلا من أكرها وقلبه مطمئن بلما قيادها وقلبه مطمئن لمن لا يسقط عنه لاعتقاد والعبادة السنة تسقط بحلم الحوالي الصالح ما كان إنسان مريض إذا كان مريض كيسم ما كيصمش ما كيسمش ما كيسمش تخلف ذلك كان على مرض مزميل يؤدي الفيديا ما عنده شيء بلاش الحجو يسقطه على غير المستفى الزكاة يسقطه بالعدام النطب لكن الصلاة تجب عليك في كل حال صحيحا أو سقيما حاضرا أو مسافرا جالسا أو قائما من لم, من لم يستطع ان يصلي قاعدا فقام، من لم يستطع فليصلي على جنبه، ومن استطاع كان يرضع، ومن استطاع خليوشه، ومن يستطيع احداث ومن, ومن لم يستطع احداث قلبه، وهناك سقوط عن المسجد، لا سقوط عنك الصلاه حتى تصل بك الموت الى حد الغفاره. اشكك، ابدا. لا سقوط الصلاه ابدا، هو دين ذك ثلاثه ارفعوا قلنا او ارفعوا ا لا تسقطوا بحال من الاحوال الاقل نعم اذا ماذا تصنعوا لو سقطوا لا تسقطوا بدون هو الحل الحل هو التيمم هو البدل هو طهارة بديلة في حال غياب الماء غياب ما كاينش الماء وغادي يكون ما كاينش الماء وما كاينش القدره ديالو الى غيره وهو او سميه طهاره ترابيه ماشي طهاره ولا لا يصح الوضوء او لا تصح الطهاره الا بهذه بالمائع او الماء او التراب وما انتباعه من أحجار المغيب الأليس في السوق الخلابية وقاعده المؤمن أن الطهارة تحصلوا بهذه العنصورين ما الذي تعطي تقول بعث نبي بين الصين والماء وخلق الإنسان من الصين والماء وففح طهارته بالصين والماء حظ فلم يجد من الطهارة بغي هذين لأنه إذن عدم الماء لا ينعدم الثرار أبدا لا ينعدم الثرار أبدا إلا في حال واحدة وتنقضها إن شاء الله قال أهل العلم تتنمون هو القسم كل اللغة هو القسم ومقصد شريعه هو أن تجعل قصبك إلى الله هو الضار حرم يجده لا, لا يغني لما كثير وش كتزول الوسخ وكتمسحو بالتراب ولا كتحسرف قال بن عمر يا رسول الله الله لا على قد هذا غير قال رسول الله مع عكسه واما الوب فاعتذروا للناس فكتبت لنا الصحابي قال لي عمو كذا ثم غردت اليه زي الارض ثم ادناهما من فيه ثم نفخ فيه علاش نفخ فيه يعني البلوغ كله راه ماشي كره اللي فيه الحكم في الشيء اللي نقصها هو جاء بحال يقول لك حتى دا اللي نقصها تعتمد عليها هو الشيء اللي نقصها البخاري لما خرج من هذا الحديث ترجمه له بسؤال إذا ترجم البخاري بسؤال معناه لم يقرر فيها فتح فيها بل قال باب المتيرمن هل ينفق فيهما؟ هل ينفق فيهما؟ فتحبب الاجتهاد فيه معناه لم يقهب ليس لو فيه رأي ثابت هل ينفق فيهما؟ ونقول حسنا بل سؤال بخاري اللي ترجمها 14 الحديث لعما أعزه هذا السؤال هذا أو فتح باب الاجتهاد هو فهم منه هذا القصد لأن الصعب لم أرد أن يعلمنا مقصد الصيب وأنك أنت أعلم لما الصعب تقول الصعيد الصيب طهور والطهور المسلم ولو لعشر شجاج أي لعشر سنوات ما لم تجد الماء فإن وجدته أي ماء أمسته بشرتك, بشرتك. إذا لك تنذكر من مواقع التنمو لسواق الموضوع زدع لها إذا وجدت الماء ابتدت الطيب ممكن ليك يتكثف منه قال لي شي وحده هو الماء بصر الطيب ماشي تطه تيمو بوجود الماء وهذه حاله هي خاصه الطيب متى يجوز لنا في ثلاثه ثلاثه احوال ثلاثه احوال نقدروا نديرو التاين حاله الفقد او حكم الفقد او مظنة الفقد حالة الفقد هو عنصر الماء ما عن بش الماء مفقود مفقود مطلقة ما كانت ثلاثة ثلاثة حكم الفقد الما موجود ولكن ان انت مريض مرض يملاعه كان يستعمل الماء او موجود في واحد دير وما عن بش لحظ لبش يعني الماء موجود ولكن انت معلك القدره الان لست فاقدا لعلوم بل فاقد للقدره على استعمال الماء يعني كما يقول ولم تجد ماءا هل لم تجد ماءا ولم تجد, ماء فيها, ولم تجد ماء فيها معاني ولم تجد عين ماء او لم تجد القدره على استعمال الماء لا غير ذلك هذا كما قيل لك انت في حكم الفاقد انت مش فاقد الماء ولكن في حكم الفاقد لأن الذي فقدته الآن هو القدرة على استعمال الماء القدرة على استعمال الماء <تصفيق> الحالة الثالثة وهي مظلة الفقد مظلة الفقد معك القليل من الماء يصلح لشربك وشرب ذاتك أو حيوان معك مسافر مثلا أو تحاضر فغلغ على ظنك بعد <تصفيق> الثالث فغلب على ظنك أنك إذا استعملت هذا الماء في الوضوء سوف تعطس أنت ويعطش حيوان الذي معك لأنه غلب على ظنك أنك لم تجد الماء قريبا هذا تسمم ظنة فقط أشغل ذلك تتعين ماء تتركه لما تتحه به الأبدان وتتحه لك الأديان لتتعينهم فقال العلم تقدم صحة الأبدان على صحة الأديان تقدمه صحة الأبناء على صحة الأديان هذه يسمى مظمة الفقدي الآن أنت لا تقرش عن طرم أمود ولكن خفتي خفتي إما على مسكمي الهالات من قنصة أو على حيوان أو ما في حكمي ذلك ثلاثة الأشياء حالة الفقدي حكم الفقدي أو مظمة الفقدي حالة الفقدي ليس في الكثير منها من ما كنش المخام ما كنش المطلق فقال أهل العلمي إذا لم تجد الماء فلتنشه فلتنشه فإذا لم تجدوه إذا ما جمعته شيء على خروج الوقت صلى الله يسابق هذا المرة الأولى صحيح لأن تتأكد بأن ما كنش أنت حتى الثور جرع كنش المطلق ولكن أن تبهر العقر فقد على الماء بذليل أن النبي صلى الله عليه وقلنا الحديث عن رمض رسول صين لما جاءوا قالوا لهم ما كنوا قالوا منطلقوا قالوا منطلقوا فباحثوا عن الماء باحثوا كيشير أخذ الماء اللي بتأثلم ما جاءنا معهزة ولا خذنا وفتين من لأننا كان وقتلا مشاهدات الله لسمطنا يعني احتفل بعلي الصرض الله فلما قدموا فزع علي قال ما ما كاينش فقلب بحثوا عن الماء فانطلقوا حتى وجدوا امراه بين مداجتين فسالوها قالت قومي خلوف معنى خلوف اي بحثون عن الماء يقال في الرجل خلوف او قلف أو خالف او مخلف وجمع خلوف إذا خلف أهله في بيته ثم انطلقا يلحطوا عن الماء اسم... اسمون خلوه قال وقومه خلوه بمعنى قالوا يلحطون عن الماء إنهم فقدوا هذه المرأة قالوا هيا معنا فقالت إلى أين قالوا لها إلى رسول الله آه. قالت ذاك الذي يقال له الصارئ قالت إذن عليها أم ذاك الذي تعمل يمع ذاك الذي شيء يدد معه فنتلقى انطلق حيث نعوسه المعامي بالمراه الى رصيده توكل سند ساعه ثلثه له وريقه واخذ المزاد واتقدم قال السيد واخذ المزاده المزاد عافشيه الكربه خربك كنت بالجد جد زادوا فيها الجنة بمعنى كاملة كذلك كان نصف يقر كثمه المزادة كثمه المزادة عمره بالله والمزادة يكون عنده الوتاء من فوق تتشد وانتح كديروا لوحة كثمه العزالي كانوا كديروا الوحدة اوجوج لاش كتلقهم كثمه كثمه العزالي فالله عثم قال فتح الوكاء فمجة مجة منهم ثم ردها ثم ردها ثم رد الوكاء ثم أرخى العزالي ثم قال لهم أسقوا استقل قال فبدأ يتقل زمعه وفي حق صاحي مسلم أنه كانوا أربع أربعينيات رجل أربعينيات رجل كلهم توضعوا وانتفل من اقتلتل وشارب وانتشارب وكلهم تزوجوا عمره في القرى بديهم والمرأة تنظر ثم رب النبي صلى الله عليه وقال أردتها لفق الدب فينا فظفت رداءه شريصا نمت وقال اجمعوا لهذه المطاعة فجمعنا من بين ثويقين ودقيقين وعقفين وعجواتين لغي ذلك والثويق هو الطعام الذي يصلط أن تحمله معك بالصفى ثم يثويق لأنه يساق معك في الثوارة حيث ينبو في اللو الزميطة أذكامي في الثميطة الثويقية وجمعنا ما كان معه حتى جمعوا الشرء الكثير فجمعوا ذلك الهداء واركبوا مرآة ركبها وعطوا لها ذكر بكل... اللي يجمعوا من لنا الحصنان والله ما رضئنا من مائك شيئا يقول لنا عبر رحمة حسين وإني لا أنظر إلى المزادتين والله إني لا يخيل إلي أنه أشد ملاءة من الأول فقال لنا والله ما رضئنا من مائك شيئا وإنما تقام الله الذي تقتل الشيء عرفوا مثل أجنوهان الضقائلك ولماذا لم تأدين أن تأطبيع نحمل مال كذلك حينما دخل نصاط على أحد الصحابة وكان أصاب بعضهم الجوع فدخل علي مباشرة قالوا شنعني كان أخلوا عندي كذا وكذا فأجأ نصاط لم الجمع معه كله وباقية وثمرة قالوا كرب غزبعي هكذا تحملوا في الكفتين فأكل منها الجمع الذين كانوا معه قيل في السن وفي الغمن أكل قال وذقي بجثته كما كان فخرجوا فذقي اللبن الذي كان عنده وذقي الرغيق كما كان وذقي الثمر كما كان فخرجوا فقالوا لم يستألن الطعام على بيتهم لأنه ذهب ليأكل من طعام الله لم يأكل طعامها للطحر أكل طعام رسيه في حانه والطحر. هذه المسائل اللي كان خارف لا يكفي لكيها وما على ذلك لا بد لها من الفئة. طيب الآن إذا كان الرجل المريض مرضا يمنعه من استعمال المال زجله السيد وإذا واحد شاب عشرين سنة خمسة عشرين سنة ثلاثين ختم البرج قال لك مبارد هل يجب أن نستعمال بطيئ؟ لماذا؟ ننزل أن نحفة بالمكاري نتعفق على المكاري أما ثان سنة شاب عنده عشرين سنة وهم لك نخف الماء يضغب ما يخف من الماء؟ هذا المشكل، كاين رجل يسخل وبرد برد مجيز ك تماطل مرة كنا في الحج شي واحد قال له واش غتلم الماسيد هذا كذا تمنى وغانتلمو صالح قال له شي واحد حدايا قال له من قبالك واش كيبان ما موجود داين واش كيبان كترمر بالله إنه موجود بس حال دي أنا لوقت باقي جاين أهلا خسيني نفهمش أنا أعلى شكل إذا تريمون سيكون في الهكم ومن الفاقد أو إذا كانت الهكم الفاقد إذا كان حاضر سيكون عنده الرجل إذا كانت ذا عنده حالة خاصة الحالة دي هو أنه ساقلنا قددوله الماء حينما كان مريض قدوله الماء المعان استوى نعم فاذا لم يجد ماء يوش في او بده الماء وخاصه اذا استعمل الماء البارد بزاف يصبوا شي حاجه حتى اذا خاشي على نفسه العلجه لا كان المرض الذي يكون مزمنان او كذلك هذا الجايه لان كما صدقنا من عندكم صحه البعض مقدمه على صحه الادويه اما لما تكون كيفاش دوتو مثلا 2 1 ما موجود عنده سخونه ولكن كيتس ما كثير ما قادرش ينمو وما بغاش يجيب له بيت ها وما قادرش يشم ما ديكين ماشي يعني كاين حالات الانسان ديال الحاله تطبونزه عارف ولكن ما خلينا المعامله مع متوسطي هو هو له كل شيء يبقى السؤال واش جاي يكون يتم بالحجر ولا لا يجوز الا بالطور الشوافع عند لا يستنون الا بالطور انا مذهب ابن شكاع والامام مالك وغيره من العلم يجوز بكل ما يتساعد من قبل إنه مصحة عجلس موصة عيضاً كل ما يتساعد من قبله لا متصالوا به في جزوداً حتى اللحق الشجرة ساكن دكشيب صبتين إذا وجدت تراب من التراب أحفظ موش تيش الحجرة وقشرة تيماً بتلحق الشجرة إذا لم تجد تراباً ولا ولا رملان ولا حجرة فبعض الثاني قالوا كينا 50 سم بالضبط والتجمعه ما خص يستعمله يستعمله قال العلميه تخدم بالريحه الشجر اي تستعمل يقدر يستعمل الثلج يستعمله ما الشجر واحد قالوا واحد كلمه سؤال قالوا كانوا البخيره في الصبح البخيره برا تكون عاليه يعني ما شيء ماشي يعني نور ما ما عتقوا عدد الصح لاكعق الشروق أخيرا بقي أنا أحذرتك أبقى ثالث وخا عمي يخسر بيانا مطلئ مطلئ شي حالي منك سنة شغل ينجر شانكي المال هذا بيشوف إذا بندو شي جباري, جباري يصيش يدلو إشارة وين ينجر نعم يشير آآآ <تصفيق> بمحق رضيه بيزي وتقديمه بلا هيا نسحة رضيك كده أبنك اليوم بمحق رضيه يكون شي فيها ثاني مطاطس مجالي آآآ هنا بالجميع طفخو متفصلان في جو شوف حتى الطايره الطايره كون في الجو كيجيو واحد الحجره كيجيو كل كرسي وداك الحجز كيتضربو غير بالجو الصوت عماله ديك الجدوه ديالها هذو ضربو بها في المسرح تاعها وراهو قدام دي سؤال في شيء سؤال هذا المريض من كثير المرض مثلا كان يستيقظ في السرره في ظهره اذا كان عنده مرض قلنا مرض هذا لا لا يستطيع معه استعمال هذا المريض بقدر هذا المريض كل مرض ولم تجد ماء مرض او مرضى مرض ولم تجد اهلا تصيح يعني اذا كان واحد حط له راسه المريض لم واش يروح هو حتى هو تيبوض؟ تيبوض اا واحد واحد شويه عنايه قال له شي حاجه ودار له فص مقالك اهمري غادي يملى لا اللي يغخط أن هذاك الشيء شي راه حامق قالوا له ما تهضرش بالنا نرفع نفس كاين واحد كان شي واحد راه مجروح هنايا وبدا يصب الماء على راسه يحتن جنطات قال لي لاحظ انك انا شفتهم كي جره او جاهل وما منعتوش ما لكن المرض كي المرض الذي لا نستطيع معه هذا دوله ما ماشي مطلق المرض هكذا قال ازت كاين كيف اللي هو الشخص هذاك اللي كان كيتهي نو كي داو في ميثاق الراشدي و شلي كميشال ديالنا شاد في ثقافه المغاربه وعلماء الافقه عندهم الضربه الاولى تنسف بها لوجه ذا واستيس يشوب هذه الحسن هاكنا قال صاحب الخلاصه الاخره الملكي بالاندلس منهم امام ابن جرير الطولعي امام المشي الاسلامي الشريف ومن درع ابو كبار مالك يدي عنده اشتعال وعنده الكف عنده تستغل الحصا هذا الان الحديث من من البرج اللي حط له عليه يقول ضربه واحده, تكفي. واحدة تكفي. في ضربه واحده تبي تضرب الرخبه في الحنين ديال حيطه الماء وتنشف وجهك واذا بالضربه الثانيه حسن يعني سب الاولى تصفيه و الضربه الثانيه تصفيه تستغلهم ثلاثه عصره حديثا هكذا دقيقه صح لا هذا اللي قلت لكم أنا ورادة في الإمام بخاري قال أنا كان يكفيك هكذا ثم ضرب بلديه الأرض في المساحة للنجحة بعض الله قال هذا التعليم لا يؤخروا بيعانك الحال قال هذا التعليم في فإذا اكتفى بمشه يديه هكذا ووجهه بضربة واحدة جزلت إن الضربة الأولى واجبة والضربة الثانية قالت المالكية سنة وجنع بين السنة الواجب في الصغارة عاد يفرقوا منه اللي احنا السفوق قلنا ما نقدروا الفرائض السنه يعني ما عليه من فاطمه يثقي الى مقه الا كذلك الضربتين هنا افضل بالنسبه لنا نحن لكن نكتفي بهذه الضربتين واحده جزاكم حتى شيء يثك كان نفتحها للذهيبه اكفيدي اذا اقتنعها بعلماء اهلتها ومسح وجهه ومسح ان شاء الله ومسح. وانا ننبعد على هذا المنز الحال من نجد ان يترجل حتى قام نشوف قد رضا رولة وجه اذا اذن يترجل اذا اذن يترجل الوجه والامام الزنقشار مطلع لسور فيها قوله منهم وشي الابتداء ولي اتباعه قال اذا كانت الابتداء معنى جزلتها كاين كل شيء اذا كان كترعد تنصحني تقتل بالحال بدات لكن اغلب الفقهاء كيبينو كيبينو عاد يضبطوا باقي النوم كامل اياه العافيه اا يعني ما نستنوش عادي لا نشوف كنشارك في ماشي ما نقول لا. إذا اذا كنتي صعيبان شي حاجه فهمت شنو ندير عندك الى غوره على لكن في النقاط اللي عملونا عادس نبداو بما بداه دياله نبداو بما بداه اما بالنسبه للوجع حتى بدا بالوجع بدا الصاقه بدي فهذا يبدأ بما بدأه إذا كانت صفا والمروثات <سؤال> فهذا يبدأ بحل تخصيب فرائل الوضوء فهذا يبدأ بما بدأه إذا كانت صفا والمروثات يفروض أن يصلوا نوجد اليدين ونسح الرأس ونسح الرجل بعد ذلك يقود <تصفيق> الوجه اريد ده فضل كرات النسحي الراس وريقه صاحب ستيمو العضوين النسحي سقطوا العضوين المقطعين مشي حمس فروما كان يكتب بسعر المستحي واشتروا تبداوا هذا الموضوع لا ينسح موسيح نسفه والياد الذي كان تغسله موسيح نسفه فكان دقة في الشريع ثقت ما ينسحه وبقي ما يغسله فثقت للغسيء المسح والنسح موسيح نسفه ما كان يغسل موسيح ما كان يغسله ذكرها الحبيب الحزر رحمة الله كان شي سؤال أخبر؟ أقرأ أصلوا في تيالله قال <تصفيق> رضي مرحمه الله تعالى فصلي خوف ضر او عدمه او لامن الطهارة الثاممة مصلي فرضا واحدا وانفصلي جنازه وسنة تمديه حيث هذا الامام ابن عاشر ينقل عن القاسم بن محمد عليه أن الصيد لا يجوز أن تصلي به فرضين على خلاف مقال قال به الفقهاء الاخرون وعندنا يعني تصلي مثلا ضد الخوف يمكن ممكن الظهور ماذا ستصلي معه العاصر؟ قالوا لا ممكن تصلي جلس الصلاة بتيمه من واحد إذا كانت صلاة برضه واحدة نفس ممكن تجمع بيناتهم وأن لا تصير لبينهما إذا تصلي بمكتين طويل وجب عليك إعادته التيمه بعد فوقها قال إذا التيمه حتى ينطقض منك مثل ما ينطقض عندما يتم في رمضان يجيء اصدور العصر والصويا كتحضر العصر واحد يعني اذا جمعنا بين فرضين ونفلي لكن إن بين فرضين اجتماع بين فرضين بكي لكن حنا بقى نذكروا مواقيت قيمو سدان العاشر غسل ان يذكر هذه من ضمن المواقيت وهو انقراء الصلاه فلا أن يظهرها ولكن ربما ألحق بها المنقاسم هذا من الفقراء المالكين من هو هو اللي اخذوا منه المغاربة اخذوا منه سحنون احنا من سحنون محمد الله عليه هو اول واحد من شاء من المغرب من فات باش اخلقى الامام مالك هو اتد منه الفقران محمد الله عليه لما وصل بصر يعني قالوا أنا بغيت مشهور لمدينة بشتلاق الإمام الملك قال الإمام الملك رغم ماك فدلوني على أنجز عالمي هنا عندكم قال عبد الرحمن القاتل لم شاهم يوثا قالوا إني أسألك عمشياء فأجبني بما أجاب مالك وبما كان يقول مالك فإن لم تجد فبقواعده يعني بما يقتضي أن يقول مالك فتكس ولو كدوه هو فسميت مدونات يلوس مدونات أسادية لما جاء أستاذ النقاط لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى ما أبغاش ينشرب ذلك المدونات خلالها راسل وننزم الطلاب جاء من الخبار بأنه جاء المدونات جاء المدونات أنه تحنون وكان من جهاب الطلاب خلوا لذلك المدونات ننائل ونرز ذلك قال له لا ونجزنا تحنون بعان قاضي. قال له هذا نلع العلم يقول من كتم علما ألجي ما يوم القيامة بلجا من المرض القاضي قال له هذا وعد الأخير مجد دنيا لا أستمد منه حقما لأقضي يديه فوقت عن وعظه هدي وعظه قال له هاش قال له أنه نزمه بش يعطيك الله قال ما تقول يأذن الصرح قال الورق ورقي والقلم قلمي والميداد ميدالي والريد رجلالي والدرهم ودراهي ما كثروا اللي والد الله أعطاش ولم يكتب لها الانتشار سبحان الله تلنا تحلون شعن بعض كبار تجار وحكا لهم كثر قال له ما شوقعي شوقعنا بغيثنا ننشره هذا الخراء دا وما كانوا يأخذوا في قدية الإمام أو زعيم يجبوه من قندل في الساعة كان باقي من تشعر شوزة الفقه الإمام مالي قدرني وصول لي له فلوس وصيفتوه المنظر مهار الناس كيستعاونوا كي في العين كيستوه المنظر مشا عند الله رحمة القاتين. قال له أستاذ من فراث أشفق علي أشفق علي معاه فراضي بعض رحمة القاتل غاضباً شديداً غاضباً غاضباً شديداً وقال له أرأت ألك وأجبني يعني لك شيء اللي كان عن أسر من القرآن مثله لكن الذي سأل عنه إن رسحون وكان فيه بعض الدبس بعض غمور هو قضية القبض سأله وقال له قال وسأله عن القبضي قال عن القبضي فقال لا أعرفه قال لا أعرفه أبو حب قسم قال سألت عنه مالكا أو سئل عنه مالك قال لا أعرفه قال لا أعرفه وكان, وكان يرى كان يرى كراهته في دون المثل كان يرى مكروها في الفرض دون المثل العلماء وقفوا عند هذا القول بعيد ما قال لما قال الإمام المالك لا أعرفه يمكنش يقول الإمام الملك يروي في الموضطة حديث القبل حديث القبل في الموضطة حديث صحيح نحن معصر شر الأمياء أمرنا أن نضع إيماننا على شبائلنا في الصلاة فرور الإمام الملك في الموضطة قال الإمام الملك يروي هذا الحديث القبض في القبل في الموضطة وغادي كل أعيبه يمكنش اللي مثلش ماشي تحنون لما تهمش نفل جمهوراه وجاء طريب الحاج الذي كلامه الله من ثلاثة لمنها عشر قال أما هذه القضية قد وقع فيها الكثير من التنازل والله تبارك وتعالى يقول إذا نادأتم في شنين فردوه إلى الله والرأس قال احنا غير نركفه الله وسنة رزع السنة. قال السنة هاش نبقين فيها قنا ما يدد على القب هكذا جاء الامام الشنقيطي رحمه الله عليه الاول دافع عن السبلي ولم يكتفي لدل وعد الناس ان ياتوه بدل ما جابش دليل شنو قال رؤيه ندرساتنا يصلي ويطي تحت اداري قال هذا حجه عليه شنو نخلك كانوا متخيلوا انا قبضيت يعني لما ما كانش نضاف عنده الاداره هذا مسلوق عليه كان قابض اه اذا الحجه هي هذه فرد عليه الشيخ ابو الفايز احمد بن سنطق حافظ الدنيا يا لهي تعقيده اكثر قبل الشيء كان يروي الشيعة كثير عند الكتاب فتح الملك العالي انا طيفكين بسوت متي ميلوس في مصنفاته فلتقنغروزن عادي رجل رد عليه ايعشندي في كتاب اسمه المسدود والبطا في الرد على ال مو تابعي المعطاها عطيه مثلون والسيف الذي يحذني جانبين هذا عرض نتقيكي شيخ دي حمد, حمد الله علي تحافظ الدنيا في حالي اكتب اربع لي بي اعطيها نتقيكي داي وصيف تكتبني قال له قلولي ينشن قد لما انتهى اكتبناك قال الرجل الذي قتله الكتاب لأنه تعطيه و تغلق فيه من الم اجبر انه ضحظه بالشجة حينه و لما ولده بيال هذا الرجل جاء و دافع عليه أحمد رجل أحمد رجل أحمد يعني خالف أذاره ولكن أعطر على المشكلة المعضلة في كالك 2 ايام قال سأله عن القبر لان الدوار اللي ورث في حادثنا بعض من اللي ما يريد يلقط قبله اليمين على الشمال وضع اليمين على الشمال فكان هيئته عند مالك هكذا هذا هو على شماله قد تسئل عن القبض واش ممكن شدو هيدا اذا ما كتشكك راسك قد تسئل عن, عن القبض يعني وضع اليمين على الشمال شيء فلما تسئل عن القبض قال لا أعرفه بمعنى لا أعرف قال وكارهه في القار قال في النظم أحيان تراوح من كتاية تخضرش بزايدة ولكي تفضر سكت بنايتها أما قضية وسد الويادي الذي يذكرها الإمام العشر ربتها شرعه كله ما سيأتنا شاء الله سيأتنا إن شاء الله تحجع تحجعنا ما كان من حج ديك غا لي الزمن فشي حاجه اذا ما كاينش الجنه اصلا لا انا ما عارف كلشي دي مركز في القران لا راه يديروا شي حاجه زوينه ولا لا لا سي نحن بلا عنده جائز نحن يلعب أحسن في المنبينات أحسن في المنبينات محطبت محطبت نحن بل أنك لمسك نحن بل هذه صلمة للبناء جمعت بيلهما كان فقهائي يقول لكن نحن أحسن بل أن نقل بين فردين قالت لنا أبو خرشت بمنهوري والجمع بين الفردين تيموا والجمع بين الفرضين كالجمع بين الأختين يقول له الملاحظه لها يا وعظامها سبحان وكره